في الناس زهد في الخيل لأنه لا جهاد وهذا كله كما قال عليه الصلاة والسلام طوبى للعيش بعد المسيح ابن مريم جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أنه مكتوب في التوراة أن عيسى يدفن عند قبر نبينا صلى الله عليه وسلم يدفنان معا ويقول العلماء إلى الآن باقي موضع في الحجرة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام يدفن فيها إن شاء الله المسيح عيسى ابن مريم والعلم عند الله وثم تأحاديث تؤيد هذا الذي ذكره عبد الله بن سلام في الترمذي عن التوراة ثم يقبض رح عيسى بن مريم ثم ما زال الإيمان يتناقص ويقبض المؤمنون ثم تخرج الدابة قال الله جل وعلا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون نفقه لماذا تخرج الدابة الناس بين أيديهم القرآن والقرآن أبلغ كلام كلام رب العالمين ومع ذلك لم يهتدوا ولم يرعوا الكلام عن الكفر ولم يتأثروا به فلما لم يفقهوا القرآن يخاطبهم الله على قدر عقوله فتأتي دابه وهذا دليل على عدم العناية بشأنهم فتكلمهم وتخاطبهم وهذا دليل عدم العناية بهم ومع ذلك تقيم الحجة عليهم وتسمهم على خراطيمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الشمس تسجد تحت العرش تستأذن ربها فيأذن لها ثم يأذن لا يأذن الله لها ويقول لها عودي من حيث أتيتي فتطلع على الناس من المغرب قال الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هنا يقفل باب التوبة العام فيبقى المؤمنون مؤمنين والكفار كفارا فتبدأ أشراط الساعة أو الساعة نفسها في قرب ودنو لأن الشمس قد طلعت من المغرب والدابة قد خرجت وعيسى بن مريم قد توفي فيأتي ذي السويقتين من أرض الحبشة إلى الكعبة فيهدمها ويقلعها حجرا حجرا ويسلبها كنوزها قال عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إليه أصيلعه فيدعه فهو ذعاهاته ومع ذلك يسلط بقدر الله على بيت رب البريات ثم بعد ذلك يبدأ الأمر في تناقص ولا يب... تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى أحد يعرف الله طرف عين ولا يعبد الله ويطوى وشه الإسلام ويرفع القرآن ولا يحج البيت ولا يعتمر على هؤلاء بعد أمور وأمور يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ، فيدخل المدينة راعيان من عنيزة، راعيان من مزينة، بغنمهما فلا يلبث أن يكذب على وجههما، يأمر الله إسرافيل أن ينفخ فينفخ.